منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحما إنك أنت الوهاب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 فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زُينَرِ النَّاسِ حُبُ الشَّهَواتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ الْمُقَلَّطَرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالقَنَاطِيرِ الْمُقَلَّطَرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالحَيْنِ الْمُسَوَّمَةِ وَالنَّعَامِ وَالحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ وَعِدَهُ حُسْنُ وأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهره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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين في والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائل من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 ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصق ويقتلون الذين يأمرون بالقصق من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من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 نك كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتزوق ما تشاؤ بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس لله في شيء الا ذا ان تتقوا منهم تقوا ويحلل الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم كل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 ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله اعلم بما وضعت وليس لك وكان انثى واني سميتها مريم واني سميتها مريم واني اعيدها بك ودرديتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين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 يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 انني أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيل الموتا باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم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 ربنا مسلمون ربنا آمننا بِمَا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَكَتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قال الله يا عيسى هذا إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 أنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائذ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سوائذ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاكمون في ابراهيم لما تحاكمون حجون في إبراهيم وبرز ذا أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أ فلا تعقلون ه أنتم هذا حاججتم في ما لكم به علم حاججتم في ما لكم به علم فلم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 إِنَّ أُولَئِكَ هُمُ النَّاسُ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ ضَلُّوا لَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا ذا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا ذا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن نَمَارِ وَكَفُرُوا أَقِيرَوْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَاءَ هُوَ اللَّهُ أَيْنَ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ تُمْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَوْ يحاذى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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 لا يأمركم بالكفر بعد إل أنتم مسلمون وإذ أخذ الله من تأقذ نبيا لما آتيتكم من كتابكم وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا النبي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 فليقبل من أحدهم من الأرض ذابا فليقبل من أحدهم من الأرض ذابهم ولو افترابهم أولادك لهم عذاب أليم وما لهم من ناسرين لن تنال البر حتى تنفق من تحبون وما تزفق من شيء فإن الله بي علي كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه من قبل أن تنزل التوراة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 وأنتم شهداء ومن الله بغي في النعم ما تعملون يا شهداء أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أُوتوا الكتاب إن تطيعوا فريق من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوادا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ بِنَارٍ من فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُنَادِعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُذْكُرِ وَأُلَآ ذَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَزَأُوهُمُ الْبَعِينَاتُ وَأُلَآ ذَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيضُ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُتُمْ بعد إيمانكم. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كان يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليس سوى من أهل الكتاب أمّة قائمة يتنون آيات الله يتنون آيات الله آنَا ذَا الليل وهم يستدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ك من الصالحين وما يفعلون من خير إذ فليكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم والأولاد من الله شيئا وأولادك أصحاب النار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 وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ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 قُل لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الأرض الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَهُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجننه وجنته عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فلقد مس القوم قرح مثله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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَ يعلم إلا الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَ يعلم إلا الذين جاهدوا منكم ما الصابرين.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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا إن تطيع الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم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 والله بو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 إ يَ صَلْكُم اللَّهُم فَلََا غَاالِبَلَكُمْ وَإ يَخذُلكُمْ تََج فََّ يَْ وعلى الله فليتوكل المؤمن وما كان لنبينا أن يغل وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَنِ اتَّبَعَ أَبِسَ خَطِيْبٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَنَّةٌ وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث مِنْ رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم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 الأحياء عند ربهم يزبلون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم إلا خوف عليهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكل النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم كنتم صادقين إن كذبوك فقد كل برسل من قبلك جاؤوا بالبينات جاؤوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس لائقة الموت وان مات توفوا يوم القيامة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 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى وَإِن وإن تصبروا وتدقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورأوا ظهورهم وشتروه به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب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 إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل منكم، فاستجاب لهم رضهم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم، من ذكر أو أنثى بعضكم. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وعوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عز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 وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ لَمِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وما أنزل إليهم